ا ت ذ ا ع في ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا ل ل ه عليه فمنهم من قضى نحبه م ع ا ل ص ح ا ب ب ة ر ن ا م ج م ن إ ع كاملا د د و ت ق ي ولا ت ب س ا ل ا ل ج ا ب بالمقطع كاملا ولا تنس الاعجاب بالمقطع كاملا ولا ت ن ل ا ل م ع ج ا ب بالمقطع كاملا ولا تنس م ل ا ع ج ا ب بالمقطع كاملا ولا تنس الاستعجاب بالمقطع كاملا ولا تنس الاعجاب بالمقطع كاملا ولا تنس الاعجاب بالمقطع كاملا ولا تنس الاعجاب ج ا م ع ة الأزهر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 نتعرف أ و ل ا على بني مخزوم في هذه المنظومه الكرشيه في قريش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة ة نحو عشر البطون <تصفيق> ومنذ أ ن جاء قصي بن كلاب الجد الرابع للرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجمع قريشا من ا ل ب و ا ج حتى ك ل م ة قريش هي ا ل تجنيع كرشه يعني جمع فهم بنوا فهر بن غالب فجمعهم و أ ب ع د خ ز ا ع ة عن م ك ة وجمع قريش ودا يعتبر ا ل قريش ل ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة في, في خ د م ة الكعبه بعد جرهم وبعد خ ز ا ع ة يعني أ و ل ح ا ج ة جرهم في ا ل ب د ا ي ة خالص نحو ثلاثة ثم ل ا تقريبا ث ث ة كورون نحاتهم خ ز ا ع ة وبعدين خ ز ا ع ة كانوا ض ع فشاء ا ه فجاء قسي وجمع قريش اللي هما دخلوا م ك ة وفضل بعد كده قريش العوالي اللي هما خالق ر بارة كمان كان فيه قراشي ا مكة فيه ف ص يعني ي بدا نوع من التنظيم、مم. لامر م ك ة وعمل دار ا ل ن د و ة ب ا ر الندوه اشبه ب ح ك و م ة كامله ة ومجلس شعب مجلس شعب ح ك و م ة وبت ا في القرارات و ي ك ت م ع الكبار وكان له تقاليد صارمه ة الندوة كان ويشارك لا دار الندوات والمساوضات والاخذ يدخل والرد على في م من بالقرائب بلغ الحج الا الابعين وشؤون سن يعني على اعتبار ان السن ا ل م ض ج العقلي والجسماني و ا ل خ ب ر ة و ا ل ت ج ر ي ب حتى أ ك ث ر ت ق د م ي ة من مجالس النيابيه في الوقت الحالي من, من الذين كان يسمح لهم بالدخول والاشتراك في ا ل ك ع ب ة قبل الاربعين、نعم. لانه هل ا ع ر ف انه عبقري بس العبقريه خ د ت جانب الاه يعني, آه يعني آه. فظلت الـ الامور الـ وبعدين ا ق ت ر ع ا يعني بلور مناصب للكعبه ة لان ي الحياة العربية منذ أن يعني بناها ابراهيم أو جد بناها ابراهيم、نعم. وهي محور منذ او ان بناها بناها جدا م ح وقد ر العرب حياة كلها تهفو كل القلوب العربيه ة بعد ذ د ك العالم كما、نعم. الاسلام دلوقتي إ ن م ا أيامها كانت م ق د س ة عند العرب جميعا ا إليها وهي ينظرون ه ن ل أ على أ ن ه ا شرفهم وعزهم ومجدهم ل أ ن ه كمان اللي بيجيبلهم العرب الاخرين يحجوا ويستفيدوا كمان ماديا فالاستفاده الماديه ة م مهمه جدا و ربنا بوادي المحرم إني أسكنت من ذريتي بوادي عند لقيم جدا ل ن من, من يشكرون يعني أنت ا وارزقهم تحوي الثمرات شئت إليه أن وأن يبنى البيت به آتي بي إلى ه ذ ا ا ل م ك ا ا ن ل ق ف ر الفقير فيسرهم سبل الرزق ح ي ا ا ة سبل ل ف افاض الله عليهم بالخير、مم. فهم أ ي ض ا لابد كمن يعني سهلوا للحجاج مم. المجيء و ا ل إ ق ا م ة و ا ل ع ا ش ه ل أ ن ه م ضيوف الرحمن ف أ ن ش أ قصي ا ل ر س ا ل ة و ه ي توفير ا ل ط ع ا م ل ل ح ج يكون هناك اشخاص ي م ك ان يكون هناك ا ش خ ا ي ئ ة ف ب ي ع و ن ه ن ا فترة ط و ي ل ة ع ش ان يكون هناك اشخاص ي ث ل ا ث يكون هناك اشخاص يمكن ان ي ك و د هناك ا ش خ ا ل يمكن ان ي ك ر ن هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص ي م ل ن ان يكون هناك د ش خ ا ر يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان ي ك و ف ي ر ا ل م ا ء وكان في الوقت دا ل ا ن ي عندما جاء قصي كانت بئر زمزم قمرت ولم يعد احد يعرف عنها شيء、ما. فكان جلب المياه من الابارب ب ع ي د ة لهذا الكم الهائم الحجاج عمليه ا بارده ع ي إلى... في ل عشان و ي بيوم قبل العرفة خ و ا ح ج ت م من المشقه ي التي تكفيهم ا طوال ا ه ل فترة ا م م ة في ي ن <تصفيق> وبعدين ا ل ا س ت د ا ن ة والحجاب يعني خ د م ة ا ل ك ع ب ة ومفاتيحها وتنظيفها ل آ خ ر ه وبعدين رجل كان بعيد النظر جدا ا ل م ر ا س ب دي كانت كلها س ئ ل ه هو طيب بكره البطون طبعا فكل بطن ي يعني اخترعولها عمل تقوم به عشان يبقى فيه ر ب ا ي ب ق ا ش فيه تنافر وتنافس يعني ف ب ا ل و ب خ ز و م كانوا ل ل ع ن ة للخلول يعني, يعني فرسان قريش والتاريخ حيظهر بعد ك أ ن ه م كانوا أ ه ل ا لهذه بنوا ع د ي بين تايم الديات ي استفارة بانو حمل عليه ن ي ا ل م السفاره ق ب ي ة أوبكر ن و ع ب د د ا ا ل ا ا ل ل و بين ا عبدالدار ن و ع ب عند ع وفاة بنوا د م ا اللي ف ه عند و ف ة قصي تيم ن حمل ا ل د ا ي ا ب الكبير ن ه لان عبد المنعس كان ي أك... انبه ذكرا في ا ل ح ي ا ة فاراد قصي أ ن يعوض عبد الدار عز ف أ س ن د عليه、هاي. فقبل إ خ و ت ه يعني ت س لكن م ل بعد الجيل اختلفوا ل أ ح ا د وهو كده تحدث حرب بين بضوط المرشية فاتفقوا على أ ن تقسم ا ل ع م ل ي ة أ ن يظل ا ل ل و ا ء والحجاب في يد بني ع ب د ا ل ل ر و أ ن تكون السقايه و ا ل ر ف ا د ة في بني هاشم ت لبني مغلوة حصل عليها خلاف لن عليها خلاف خلاف حصل بين بني قصي عن دي دي يحدث قصي ما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 يعني كان علي كان أ ر ا د أ ن يعني وقد المساح من عثمان بن ط ل ح ة وقال الرسول إ ج م ع لنا الحجاب مع الاستقايا و ا ل ر ف ا ل ة لكن الرسول طبعا جا ء يرسل عدل فقال لا ولكن نادى عثمان بن طلحه وقال هكذا م س ت ع ف ى عثمان ودعا له أ ن يظل ا ل أ م ر فيه وفي عقبه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 أحبه من قضى نحبه ومنهم من ينتظر مع ا ل ص ح ا ب ة برنامج من اعداد وتقديم ف رضا عبد السلام